واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس ال 83 من شرح المنظومه السفارينية في معتقد اهل الاثر اي عقيدة اهل السنة والجماعة وكما نبهنا في اكثر من مرة وقلنا باننا لا ندرس الاعتقاد لمجرد الاعتقاد فقط بل العقيده عمل والعقيده موقف وما سمي الامام احمد عليه رحمه الله بامام اهل السنه والجماعه للمعلومات الموجوده في داخل راسه او التي يحفظها في صدره فلقد كان له اقران بل كان هنالك من يحفظ السنه اكثر من لكنه هو الذي ثبت في وقت الفتنه وفي وقت انفتان كثير من الناس ولذلك سمي الامام احمد عليه رحمه الله بامام اهل السنه والجماعه والله جل وعلا يرفع بهذا الدين اقواما ويخفض اقواما قال الله جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين وكان هناك هناك اناس قد رفعهم الله عز وجل الى مكانا عال لكنهم اخلدوا الى الدنيا ولهثوا خلفها فانزلهم الله عز وجل في اسفل سافلين كما قال الله جل وعلا وقت عليهم نبا الذي اتي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض يعني الله جل وعلا هو الذي يريد ان يرفعك لكنك ان عصيت امره فانت الذي تريد ان تتسفل الله جل وعلا لا يريد ان يدخلك النار لكنك أنت إن أبيت شرعه فأنت الذي تطلب نار ولو شئنا لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذه العقيدة التي نتعلمها ليست لمجرد المعلومات كما قلنا لكم إنما هي للعمل ولذلك يقولون العلم يهتف بالعمل فإن لم يجبه وإلا ارتحل يعني يذهب هذا العلم ولذلك يعني الصحابه رضي الله عنهم كانوا اعلم واحكم هذه الامه بخلاف الخلف المتاخرين فانهم لم يكونوا اعلم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سلف هذه الامه ولا زلنا معكم في الكلام عن الايمان وتكلمنا معكم في المره الماضيه في ضوابط التكفير ولعلنا في هذا اليوم يعني نراجع بعض الامور ونتكلم بشيء عن الاكراه لانني يعني في الحقيقه في هذا اليوم يعني شغلته كثيرا ولم استطع عن التحضير كما يجب فنتكلم ببعض يعني الامور التي يعني ذكرناها لكم في المره الماضيه ونتكلم عن جزء من هذه الضوابط وهذه الموانع وهو مانع الاكراه لاننا سنتكلم معكم وننهي يعني باب الايمان بالكلام عن باب الاكراه ثم بالكلام عن التاويل ثم ننهي ذلك بالكلام عن الجهل اي ان الجهل مانع من وعد التكفير او ليس بمانع من موانع التكفير وقلنا بان يعني ضوابط التكفير فيه اربعه مباحث المبحث الاول في يعني موضوع التكفير او المواضع التي يبحث فيها موضوع التكفير وقلنا بانه لا يجوز للانسان ان يقدم على مساله التكفير الا ان يكون مطلعا على عقائد اهل السنه والجماعه ففاقد الشيء لا يعطيه اذا كان الانسان لا يعلم معتقده وكثير من الناس حقيقه ممن ينسبون الى الموحدين في هذا الزمان او ينتسبون الى اهل السنه والجماعه حقيقه لا يعلمون معتقد اهل السنه والجماعه حتى انني يعني في هذا اليوم يعني قرات لبعضهم ينقل كلام للالباني وفي بيان حقيقه المرجئه وحقيقه يعني الالباني نفسه يعني وان كان ينتسب الى اهل الحديث وينتسب الى اهل السنه والجماعه الا انه راس في الارجاء وبعض الاخوه قد ينقل لهؤلاء الناس ويظن بانه ينقل عنهم علما وحقيقه ما نقل هذا الكلام الا لفراغه من معرفه مذهب اهل السنه والجماعه فلا بد للانسان قبل ان نتكلم في مساله التكفير ان يكون عالما بمذهب اهل السنه والجماعه لان هذا العلم له اثر على ارض الواقع كما قلنا لكم بان الفرق الضاله يكفر بعضهم بعضا ويكفرون بلازم القول ويكفرون بما تؤول اليه الاقوال وكل ذلك مبني عندهم على مساله وهي مساله خلق القران وهي ان كلام الله جل وعلا والكتاب الذي انزله انما هو المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والصيغه والحرف ولذلك الاشاعره اذا قيل لهم يعني عن حكم الخوارج فيقولون بان الخوارج كفار لماذا يحكمون عليهم بالكفر قالوا لانه يلزم من تكفير الصحابه تكذيب القران وهل الخوارج يكذبون القران الخوارج لا يكذبون القران ولذلك يعني كل كفر كما قلنا لكم كل الكفر المنسوب للفرق ال72 فرقه حينما يقول اهل السنه والجماعه من قال بان القران مخلوق فقد كفر ومن قال بان الله عز وجل غير مستوي على عرشه كفر وحينما يقولون يعني من قال بان الايمان هو التصديق فقد كفر ولا يكفرون المعين كما سنبين لكم انما كفرهم هو من باب لازم قولهم من باب لازم قولهم ولو كان اهل السنه والجماعه يتبنون اي يتبنون في مساله الاسماء والصفات ان كلام الله عز وجل ليس الصوت والحرف انما هو المعنى لكفروا بلازم القول كفروا بلازم القول ولذلك لابد للانسان الذي يريد ان يتكلم وان يقدم على مساله التكفير او الدفاع عن الطواغيت او عن الذين وقعوا في الكفر لابد ان يكون ملم بكلام اهل السنه والجماعه ومعتقدات اهل السنه والجماعه سواء المكفر او الذي يدافع عن الطواغيت او الذي يدافع عن الذين وقعوا في الكفر وان المسائل كلها لا تستوي مع بعضها البعض فاول مبحث يعني لابد ان يبحث فيه من من اقدم على التكفير او الذي يدافع عن الذين وقعوا في الكفر ان يكون عالم بمعتقد اهل السنه والجماعه ثانيا ان يكون عالم بالاحكام القضائيه ان يكون عالم بالاحكام قضائيه وهذا ينبني عليه حكمين الحكم الاول او مسالتين شقين الشق الاول ان يكون عالم باسباب الكفر باسباب الكفر والموانع والشروط لانك لو رايت انسانا وقع في كفر فلا بد ان يكون هنالك موانع ولا بد ان يكون هنالك شروط يعني قد تلحق الصفه بالموصوف فقد لا تلحق الصفه بالموصوف يعني قد ياتي اليك انسان فتحكم عليه بانه زان فتعاقبه وقد ياتيك انسان ولا تحكم عليه بالزينا كذا يعني كما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعه حينما كما يزعم بعض الناس انه عطل احكام الله والعياذ بالله عمر الخطاب رضي الله لم يعطل احكام الله جل وعلا لانه تعطيل احكام الله عز وجل كفر انما فعل عمر رضي الله عنه احكام الله جل وعلا وكما يعني في هذه الايام بعض الناس يزعم بان الدوله الاسلاميه ترفض التحاكم للشرع ترفض التحاكم للشرع وهي اصلا هي التي تحاكمت الى الشرع هنالك احكام يا ايها الاخوه يجب ان تسقط في محلها الحكم الشرعي عندنا يقول ان القضاء يكون بين المسلم وبين المسلم او بين المسلم وبين الذمي اذا كان هذا الذمي تحت عهدتنا فيجوز عند ذلك التحاكم يجوز عند ذلك التحاكم للقضاء هذا الحكم الشرعي الذي امرنا الله عز وجل به بقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما الذين يحكمون المؤمنين ثم لا يجدوا في انفسهم خطاب من لمن للمؤمنين ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بينما المرتد ما حكمه في الشرع ان يتحاكم الى الشرع معنا ونجلس ونحن واياه في مقام واحد وعند قاض واحد ام له حكم شرعي ما هو الحكم الشرعي الحكم الشرعي في المرتد انه انه صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه لكن لم لم يقل من بدل دينه فاجلسوا انتم وايا للتحاكم عند قاض من القضاه المسلمين لان هذا الشخص قد سقطت حرمته سقطت حرمته فبالتالي الانسان المقدم على مساله التكفير واتكلم بهذا الكلام لاني قد سمعت من بعضهم ان الدوله الاسلاميه رفضت التحاكم للشرع وهل معامله المشرك كما امر الله عز وجل بقتاله اليست من التحاكم للشرع هنالك تحاكم للشرع وهناك تحاكم للقاضي تحاكم للشرع وتحاكم للقاضي ولا يقال بان حكم القاضي هو حكم الله جل وعلا لكن حكم الله جل وعلا في هذه المسائل اننا ننظر في المخالف ان كان المخالف يحتاج مثلا الى الى قتل قتلنا إن كان المخالف يحتاج الى جلوس واستبيان منه جلسنا نحن واياه ان طلب حقا منا وكان مما له حق مما له حق معلوم ان الذي يعصم حق الانسان الاسلام او العهد او الذمه الا لم يكن له عهد ولا ذمه هل له هل له ان يطالبنا بالحق الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقه ولذلك عمر رضي الله عنه لما احتج على ابي بكر رضي الله عنه فانهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا يعني ان دماءهم معصومه وان اموالهم معصومه وان اعراضهم معصومه فذكره ابو بكر رضي الله عنه ان هؤلاء دماءهم لم تعد معصومه لم تعد معصومه فقائد عمر رضي الله عنه الما يقول الا بحقه الما يقول الا بحقه ولذلك الذي يقدم على مساله التكفير او على عدم او الدفاع عن المرتدين لابد ان يكون عالما بالاحكام الشرعيه ثم يكون عالم بالاحكام القضائيه وعالم باسباب الكفر وعالم باسباب الكفر ثم الشق الثاني اثبات وقوع الحكم من من هذا الشخص او هذا الفعل من هذا الشخص لانك قد تكون تعلم بالاحكام الشرعيه وانه مثلا يجب ان يجلد الزاني يجلد الزاني ويجب ان يكون هنالك اربعه شهود الان اتي بشخص وقد شهد عليه ثلاثه الان هل يجوز لنا ان نقيم الحد على هذا الرجل ونقول بان هذا الرجل يعني شهد عليه ثلاثه وهؤلاء الثلاثه ثقات هل يجوز لا يجوز ما دام ان هذا الرجل ينكر او انه لم تثبت عليه الادله التي يعني يدانو فاعلها ف هذه يعني المساله لابد ان يعلمها الجميع وتكلمنا معكم في الدرسين الماضيين عن الرد وقلنا هي الرجوع عن دين الاسلام الى الكفر او قطع دين الاسلام بالكفر وقلنا بان الردة تكون رحمه الله تكون بالقول او الفعل او الاعتقاد او كما زاد بعضهم بالشك او ببعضها او بجميعها جميعا لا يشترط في الانسان المرتد ان يرتد بقوله وفعله واعتقاده معا بل قد يرتد الانسان كما ذكر أهل العلم وهو يؤذن وذكرها كثير من علماء أن الإنسان قد يكون يؤذن ويرتد عن الإسلام أو يكون يصلي ويرتد عن آل الإسلام ولذلك تكلم في من ارتد وهو يصلي أنه تجب عليه قضاء أنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة ومن ارتدت أو ارتد وهو صائم وجب عليه قضاء هذا الصوم وتكلم في المرأة التي تكلم يتطلب الطلاق من زوجها ثم يطلقها ثم ترتد ثم ترتد فيقولون هل يعني هل يقع الطلاق وهل تعتد يقولون يقع الطلاق بخلاف قالوا امرا ارتدت ثم طلقها زوجها قالوا الطلاق الذي وقع على المراه المرتده غير معتد به غير معتد به بخلاف المراه التي طلقها زوجها ثم ارتدت عن دين الله عز وجل فالطلقه تقع لكن المرأة ارتدت فطلقها زوجها الآن الطلاق لا يقع الطلاق لا يقع وإنما النكاح ينفسخ ولذلك العلماء تكلموا في هذا الموضوع أن معها مدة ثلاثة قرؤ سواء هي أو هو إن كان هو ارتد أو هي ارتدت فإن لم تتب خلال الثلاثة قرؤ فإن العقد ينفسخ يعني من باب الفائد أن بعض إخواننا يعني أن أتي له بإنسان والعيادة بلا قد وقع بالكفر يستتيبه ثم يعني يطلب منهم هذا عقد جديد ومهر جديد العقد الجديد والمهر الجديد بالنسبه للمرتد يكون متى يكون بعد انقضاء المده بعد انقضاء مده الثلاث قروء ان لم يتب هذا الانسان فخلال هذه الفتره ان لم يتب يلزم بعد ذلك عقد جديد ومهر جديد لكن تاب خلال فتره العده فلا ليس هناك لا مهر جديد ولا عقد جديد ترجع هذه المراه زوجة لزوجها زوجة ل زوجها وايضا قلنا بان الحكم الرد هو حكم دنيوي حكم الرد حكم دنيوي وليس حكم اخرى بمعنى حينما نحكم على الناس بالرد ده نحكم عليهم بما ظهر لا نحكم على قلوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم على المنافقين مع ان الله عز وجل اوحي اليه ان فلانا مرتد وفلان مرتد فاحكام الردة تقوم بالاحكام الظاهره يعني بالقول او الفعل ولم نبعث لنشق و ان ننقب على قلوب الناس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لاسامه قال افلا شققت رضي الله عنه افلا شققت عن قلبه افلا شققت عن قلبه ايضا يقول شيخ الاسلام التيمي قال فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام من القول او العمل ولم يقل الاعتقاد بما يناقض الاسلام بحيث لا يجتمع معه ليش هل هو ليس هنالك من باب كفر اعتقادي هنالك ابواب كفر اعتقاديه كثيره لكن الردى التي نحكم نحن عليها لا نستطيع ان نحكم على البواطن وانما نحكم على الاقوال ونحكم على ماذا على على الاعتقادات نحكم على الاعتقادات وفي مقابل هؤلاء الناس يعني الذين يعني تجروا على حدود الله عز وجل هنالك اناس عطلوا احكام الله عز وجل وحدود الله جل وعلا فنجدهم قد انتسبوا لمذهب اهل السنه والجماعه ويقولون بقولهم ويتكلمون بكلام السلف وكلام الائمه كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن عتيق وكشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن كثير والامام الذهبي وتجده يعني كما يقال سلف اكثر من السلف او كما يقال ملك اكثر من الملك نفسه ومع ذلك تجدوهم يقولون نحن لا نكفر بالعين وتجدهم يضعون العراقيل ويضعون الموانع نعم هنالك موانع لكن هذه الاحكام يا ايها الاخوه لم تنزل لاناثم في المريخ ولم تنزل لاناث في القمر انما نزلت احكام تتلى الى يوم القيامه لها اسباب نزلت فيهم ونزلت في اناث لو بحثنا في حالهم لو وجدنا حالهم اكثر او احسن من حال الطواغيت انفسهم يعني قال الله جل وعلا وان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب نزلت في اناس كانوا يصلون وكانوا يذكون وكانوا يفعلون كل افعال الخير حتى انهم لما نزلت فيهم كانوا في ارض الجهاد تصوروا انسان يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه العسره ومع ذلك في ارض الجهاد يكفر ويرتد قد يقول قال فلان يعني مجاهد وفلان قاعد تصوروا نزلت هذه الايات في في في مجاهدين في نظر الناس ولم يفعلوا يعني شيء كثير يعني في نظر هؤلاء الناس يعني سواء انهم جلسوا في مجلس وقال والله ان لقراءنا لا اكذبنا لسنه وارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء فانزل الله عز وجل فيهم قرانا يتلى الى يوم القيامه ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب وفعلا جاءوا الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلقوا بخطام ناقته وقالوا يا رسول الله انما هو حديث الرطب نقطع به الطريق انما كنا نخوض ونلعب فلم يكذبهم الله جل وعلا لم يقل لهم ان قد كذبتم وانما قال قل اب لله يعني هذا ليس محلا للاستهزاء يعني كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محلا للاستهزاء قل اب لله واياتي ورسولي كنتم تستازون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ولذلك يقول شيخ الاسلام التيمي قال وبالجمله فكل من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يقصد الكفر احد الا ما شاء الله فما بالكم بالذين يتحالفون مع الكفار وبالذين يجتمعون في الغرف المغلقه وبالذين ياخذون الاموال وبالذين يناصرون المرتدين يعني يعني هؤلاء يعني معفون مع... معفو عنهم مرفوع يعني م... يعني وليسوا تحت التكليف كهؤلاء الناس بل يعني حال هؤلاء الناس الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خير من حال كثير من الناس الموجودين الان الذين وقعوا في اكثر مما وقع فيه اولئك الناس الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمنا معكم في ذات الدرس الماضي في قاعده التكفير وقلنا المقصود بقاعده التكفير ان تثبت اولا الاحكام او الكلام عام يسمى بالكفر المطلق وكفر المعين هذه مساله دائما يدندن فيها كثير من الناس ويتشدق فيها كثير ممن لا يعلموا معناها ولا يعلموا حقيقتها فقلنا هنالك شيء اسمه الكفر المطلق وشيء اسمه الكفر المعين ما المقصود بالكفر المطلق الكفر المطلق يا اخواننا هو البحث في هذا الفعل هل هو كفر او ليس بكفر يعني مثلا الزنا حينما نناقش مثلا الخوارج هل هو معصيه او فسق او انه كفر مخرج عن المله يدخل ابو ذر رضي الله عنه وهذا الراوي راوي الحديث الذي ساذكر لكم هو ابو ذر والحديث صحيح زي مسلم يعني كان متشددا ابو ذر رضي الله عنه كان متشددا اكثر من اكثر الصحابه تشددا وسبحان الله هو راوي هذا الحديث دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده نائما يعني قد غطى وجهه ب بقماشه بيضاء ثم يعني دخل عليه المره الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه فوجده يعني جالسا فقال له ذر ما من رجل يشد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا وادخله الله الجنه قال يا رسول الله وان زن وان سرق قال وان زنى وان سرق قال رسول الله وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق يعيدها 3 مرات ثم قال في الرابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم انفي ابي ذر على رغم انفي ابي ذر فخرج ابو ذر رضي الله عنه ويقول على رغم انفي ابي ذر تسليما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان فيه شده إلا أنه سلم لقول الله جل وعلا مصداقا لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم ولذلك العلماء يبحثون فيما يسمى بالكفر المطلق أن هذا الفعل كفر أم ليس بكفر حتى أن الشيخ الإسلام من تيمي يألف مجلدا كبيرا أكثر من ستمائة صفحة لو الآن كفر اردنا ان نكتبه على طريقه ما يكتب به المعاصرون حينما يؤلفون الكتب للعلم يعني معاصرين حينما يؤلفون كتاب تجد الكلمه طولها يعني 3 سم 4 سم فيخرج الكتاب عندهم 4 5 مجلدات بينما الشيخ الاسلام الثاني بعض كتبه كصار المسلول تجد يعني الكلمات يعني يعني صغيره جدا تجدها بطول السنتي والنصف سم وتجد المجلد يعني مجلد واحد وهذا المجلد أكثر من ستمائة صفحة حشد فيه شيخ الإسلام من تيمية الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف وإجماع السلف على أن مسبة الله عز وجل أو مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الملة هذا المبحث يسمى بالكفر المطلق يعني أن نثبت أنه الفعل كفر أم ليس بكفر المبحث الثاني هو أن يبحث في هذا الفعل نفسه فعل المكلف هل هو كفر أم ليس بكفر إذن معنى الكفر المطلق هو البحث في هذا الموضوع هل يصنف تحت المعصÍة الخوارج مثلاً صنفوا الزنا تحت الكفر وصنفه وصنفوا السرق تحت الكفر هذا هو ما يبحث في الكفر المطلق أهل السنو الجماعة قالوا هذا الفعل ما بالله قالوا هذا الفعل ليس بكفر بل هو معصÍة بحثوا مثلاً في السجود لغير الله عز وجل قالوا كفر مخرج عن الملة كفر مخرج عن الملة بينما الخواء المرجئة خالفوهم فقالوا هذا ليس كفرا مخرج عن الملة تكلمنا معكم أيضا في المرة الماضية عن قضية الحق الصفة بالموصوف الحق الصفة بالموصوف يا أيها الأخوة حينما نتكلم في اللغة شيء وحينما نتكلم في الشرع شيء آخر اللغويين كما ذكرنا لكم وكما ذكر عنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعني في كتبه وبالذات في كتاب احكام المناظره قال بان يعني اللغويين كلهم مجمعون على ان الصفه على ان, الإنس أن الانسان يشتق له من يشتق من الافعال صفات يشتق من الافعال والان القاتل اسماء يشتق من الافعال, من الأفعال اسمع فيقال فلان قاتل وفلان كذا وفلان جالس لكن اولا يعني في لله عز وجل لا يجوز ان يشتق من افعاله صفات او اسماء ففي صفه الفعل لا يشتقى لله عز وجل ماذا اسماء فلا يقال عن الله عز وجل المستوي الله عز وجل استوى الرحمن على العرش استوى لهذي الان صفه فعل صفه فعل هل يجوز ان نقول عن الله عز وجل أنه ان من اسماءه المستوي او ان من اسماءه الماكر عشى لله عز وجل قال عن اسماء بانه ماذا الماتر الله عز وجل الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله هذا فعل ويبسط الرزق الله عز وجل يبسط لكن هل يقال عن الله عز وجل بانه الباسط ويقال فلان اسمه عبد الباسط هذا الكلام لا يجوز ان يقال فلان اسمه عبد الباسط لان كلمه الباسط لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان ورد يبسط الرزق يبسط رزق فعل صفات الافعال لا يشتق منها اسماء والله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والافواد كل ولايتك كان عنه مسؤول ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخاره اللهم من يسالك بكل اسم هو اسم او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك اذا هنالك اسماء نحن لا نعلمها هذا الكلام لا يجوز ان ننسبه لله عز وجل من غير علم من غير دليل من غير اثار من علم سواء في الكتاب او في السنه لان افعال العرب تسمي ماذا تسمي فلان مقاتل فلان مقاتل لكن في الشرع القتال نفسه هنالك تكهيفات واسماء تلحق بهذه الاشياء اذا توفرت فيها شروط فليس كل وطء في الشرع يسمى زنا هنالك وطء يسمى زواج وهنالك وطء يسمى زنا وهنالك وطء, وطء يسمى تسري بالجوارى فالشرع الشرع واضح واضح في هذه المساله لا يجوز الخلط بين هذه المساله وهذه المساله فلان سجد كما يقال فلان سجد للصنم الان صفه الكفر تكيف الشرع انه هذا كفر او ليس بكفر هذه مساله اخرى فالان الشرع جعل شروط لتسميه هذا الفعل ماذا اسمه كفر او ليس بكفر نعم هو سجد لايش سجد للصنم لكن هذا لا يسمى كفر حتى تتوفر فيه الشروط الشرعيه شروق شرعية ما تنتوفرت فيه شروق الشرعية لحقنا الصفة بالموصوف هذا الكلام يعني نعيده ونبينه لا يجوز الخلط بين المسميات اللغوية وبين التكييفات الشرعية فالوطئ في اللغة كل اسمه وطئ لكن لا يسمى زواج الاذمه ضمن شروق شرعي ولذلك الشرع ابطل كثير من الانكحه لما يعني وجعلها زنا جعلها زنا لما جاء الاسلام وابطل كثير من الامور حتى ان بعضهم كان متزوج لاكثر من اربع نساء بعضهم كان متزوج ست نساء وبعضهم كان متزوج تسع نساء وكانوا في الجاهليه اذا مات ابوهم وكان ابوه متزوج لمراه كان اكبر الاولاد ياتي فيلقي عباءته عليها فياخذها يتزوجها ولذلك في الشرع هذا لم يسمى زواج بل سميا zina سميا ماذا سميا zina ولذلك الله عز وجل انزل ايات تتلى الى يوم القيامه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذا كله كان جائز في الجاهليه وكان هذا يتزوجون ويسمونه زواج لكن الان في الشرعه متى نقول هل يسمى في اللغه الزنا في اللغه لا يسمى زنا اللغه لا يسمى زنا متى نسميه زنا نسميه بالشروط الشرعيه ولذلك حتى لو شهد ثلاثه على انسان بانه ماذا بانه زان ولم ياتي شخص اخر نحاسبهم نحدهم وحتى هذا الذي يزني لا يسمى زانيا حتى يدخل يعني فرجه في فرجه الك المرود في المكحله فاذا انطلاق الاسماء الشرعيه كما قلنا لكم على على يعني بعض الناس يظن بان هناك تلازم بين اللغه وبين الشرع لا هذا اسمه ساجد للصنم في اللغه لكن لا تستطيع ان تقول كافر حتى تتبين انه سجد للصنم حقيقه او لم يسجد للصنم حقيقه فهذه مساله لابد يعني من الانتباه في تكميلتنا لهذا الموضوع فالشرط الثاني في تحقق يعني صفه الكفر من القول او الفعل كما ذكرنا لكم لابد ان يكون الفعل صريح الفعل صريح في ماذا في الكفر لانه هنالك افعال صريحه في الكفر وهنالك افعال غير صريحه في الكفر فلا يجوز الخلط بين هذه المسائل وهذه المسائل مثل انسان سب الله عز وجل هل هل يستطيع ان يعني يتبرأ من هذا القول ويقول لم اقصد او انني قصدت هبل او قصدت مثلا منا او قصدت الحاكم الفلاني سب الله عز وجل حتى العوام يقولون بان فلانا كفر بانه لان كفر كذلك لو ان انسان جائر المصحف والمصحف واخذ يدوس يدوسه بقدمه الان هذا الذي يدوس المصحف هل هنالك عنده تاويل في هذا الموضوع او اخذ والعياذ بالله يبول على هذا المصحف هذا ليس هذا الفعل صريح بماذا صريح بالكفر صريح بالكفر في مقابل الافعال الصريحه هنالك افعال محتملت الدلاله هنالك افعال محتملت الدلاله وليست حتى ان بعضها ليست كفرا في ذاتها ليست كفرا في ذاتها ومن هذه الامور التي يعني ذكرناها لكم هنالك انواع من نوع من الكفر يكون الكفر فيها بالمال وليس في الحال بالمال وليس في الحال كتكفير اهل السنه والجماعه لكثير من الفرق الضاله بلازم قولهم كما ذكرنا لكم في بدايه الدرس من قال بان القران مخلوق كفر مع ذلك لا يكفرون المعين بعينه كما كان يقول شيخ الاسلام التميميه في منهاج السنه قال وكثير ما كنت يعني اناظر الجهميه الحلوليه الجهميه الحلوليه وكن وكان هذا الكلام مع دعاتهم وقضاتهم يعني العلماء فكنت اقول لهم اني لا اكفركم لكنني ان تكلمت بكلامكم لكفرت لو تكلمت بكلامكم لكفر لماذا لكفرهم لا لان كفرهم من باب اللازم يلزم من ذلك ان يكذبوا قول الله جل وعلا ومثلا وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلو وهم يقولون بان الكفر تكذيب وهؤلاء لم يكذبوا اذا يلزم من ذلك رد هذه الايات يلزم من ذلك رد الايات التي كفرت ابليس فقال فبعزتك لا اغويانهم اجمعين هل الذي يخاطب الله عز وجل المكذب بوجود الله عز وجل هل يتكلم مع عدم ام يتكلم مع شيء يعني مصدق به اذا يتكلم عن شيء مصدق به ولذلك قالوا يلزم من كلامهم ان يكذبوا واذا كذبوا يلزم من ذلك الكفر واذا قالوا قال بان الايمان هو التصديق كفر بمعنى انه اذا التزم بلازم قولي ولذلك كان من قواعد اهل السنه والجماعه انهم لا يكفرون بالمال اي بما تقول اليه الاقوال وكان لهم مذهب في الكلام بلازم المذهب ويقولون بان لازم المذهب فيه تفصيل ان كان لازم المذهب حق لنا به قل لا به ولذلك كل ائمه السنه يقولوا ان كان هذا الحديث صحيح فهو مذهبي من من يقول بان الامام احمد او الامام مالك او الامام الشافعي ان صحه عنده الحديث ترد هذا الحديث لا يردون الاحاديث بل هم يصححون وياخذون بالاحاديث الصحيحه ولذلك نقول لازم المذهب الصحيح او لازم مذهب الحق حق لكن عندهم تفصيل في لازم المذهب الباطل لازم الباطل بعض الناس بيقول لي يلزم من كلامك فما لا يلزم لا يلزم ان كان يلزم منه الباطل علماء اهل السنه والجماعه يقول لا يلزم الذين يقولون يلزم من مذهب الباطل يلزم باطل ليسوا اهل السنه والجماعه من الذي يقول هذا الكلام كل فرق الضلال يقولون بانه لازم المذهب الباطل لازم من الذي يقول هذا الكلام الاشاعره والماتريدية والمعتزلة والجهمية كل هؤلاء الناس يقولون بان لازم الباطل باطل يعني لازم لازم الباطل لازم نحن نقول لازم المذهب الباطل فيه تفصيل ان كان الشخص يلتزمه عند ذلك نلزمه ياه ان كان قد التزمه لكن ان لم يلتزمه فاننا لا نلزمه ولذلك يقول امام الشاطبي عليه رحمه الله في كتاب الاتصال لماذا لم يكفر اهل السنه والجماعه الفرق المخالفه من ال72 فرقه قالوا لانهم لا يلتزمون بلازم مذهبهم لا يلتزمون بلازم مذهبهم بل يكفرون من التزم بهذا اللازم قال كيف نكفرهم كيف نكفرهم وهم ارادوا التنزيه ارادوا التنزيه وكفروا من التزم بهذا اللازم فهل القول الاول انه كلامهم يحتمل الكفر او لا يحتمل الكفر من ناحيه التزامهم بهذا المذهب او عدم التزامهم بهذا المذهب المبحث الثاني كما ذكرنا لكم ان نفس الكلام قد يكون يحتمل الكفر وقد لا يحتمل الكفر نفس الفعل يحتمل الكفر او لا يحتمل الكفر ولذلك يعني كما يقول الامام القرافي قال والمرجح الشرعي بتعيين مراد من العمل هو في النظر باحد المرجحات الثلاثه التي ذكرناها لكم يعني انسان وجدناه يدعو عند القبر تحكم عليه مباشره بالكفر قد يكون يدعو الله عز وجل عند هذا القبر وقد يكون يتشفع بصاحب هذا القبر عند الله عز وجل وقد يكون يدعو صاحب القبر يعني ثلاثه كما ذكرنا لكم في المثال السابق يدعون الله او يدعون عند ماذا يدعون عند هذا القبر ولذلك نقول هؤلاء الناس يدعون فلان يجوز من ناحيه اللغه نقول هذا داعي هذا داعي من باب يعني كما يقال من باب يعني كما ذكر ابو ابن عبد البر والله اعلم ذكر ان الشيخ يعني بين فتره وفتره قد يعطي بعض الذين امامه يعني يتنبهون هذه ان شاء الله القصه هي صحيحه وليست بمكذوبه لان الكذب حرام النفس يعني كان احدهم يجد الاخر فيقول ادعي لي يا شيخ عندنا في الاردن يقول ادعي لي يا شيخ فيقول ذلك الشيخ اذكرني وجاءه بعد فتره فتره فقال هل دعوتني قال والله لم ادعوك قال طب يا شيخ ادعي لي قال له طب ذكرني بعد فتره وجده قال يا شيخ ادعي لي يا شيخ هل هل قال له يعني هل دعوته الله يقال لم يدع الله عز وجل قال له طب يا شيخ ادعي لي هيني موجود قال له ذكرني قال له هاي ذكرته انا قد ذكرته قال له يقال للانثى ادعي لي ها ويقال للذكر ادعوا لي فهو طلب منه التذكير يعني بمعنى خاط ماديني ونادني وخاط... وخاطبني بلفظ المذكر بلفظ المذكر فهؤلاء الناس الذين يدعون عند القبر نقول عنهم بانهم دعوا لغه انهم دعاه انهم ماذا انهم دعاه لكن الان التكييف الشرعي لهؤلاء الامبر لعله ببركه هذا الرجل الله عز وجل يستجيب موجود موجود رجل اخر يقول انا ادعو الله عز وجل واتشفع واتوسل بصاحب هذا القبر اطلب له ان يطلب من الميت الدعاء وانما يطلب الدعاء ممن من او او الشفاعه من الحيك حديث الاعمى الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث وجدناه يدعو فلان ويقول يا فلان اشفني يا فلان ارزقني كما ذكرنا لكم عن الشيخ سيد سي... الشيخ قشك عليه رحمه الله ذكر عن رجل مصري ومعلوم ان المصريين عندهم يعني كثير من هذه الامور بالذات في الارياف ذهب فاخذ يدعو وكان قبر الشافعي موجود في مصر احد يدعو الامام الشافعي عليه رحمه الله ان يرزقه وان يشفيه فجاء له احده وكان قال له الشيخ الشافعي مش مش فاضي لك قال له لا اخويا فقال له يعني ان الشافعي يولد مراتي الشافعي يولد مرات هذا الرجل فالان تصور يعني نفس الدعاء يكون هذا الفعل قد يكون هذا الفعل محتمل الدلاله لان العلماء يقولون كيف نتبين كيف نتبين هذا الفعل او حقيقه هذا الفعل من ذلك الشخص كيف نتبين قالوا هنالك ثلاث مرجحات هنالك ثلاث مرجحات من هذه المرجحات التي يعني ذكرها اهل السنه والجماعه قالوا يعني التبين قصد القصد يعني ب يعني كما يقال لا اله الا الله الاول قالوا العرف قالوا ماذا قالوا العرف ينظر في عرف الناس وفي كلام الناس لان بعض الناس قد يتكلم بالكلمه وهذه الكلمه لا يقصد بها الباطل عند هؤلاء الناس كثير يعني كما تعيشون في هذا الزمان هناك يعني افعال عند او اقوال عند بعض الناس نتكلمنها بها هنا تكون كلمه مباحه او كلمه جائزه وعند ناس اخرين كلمه محرمه كلمه محرم ولا اريد ان اضرب امثله على ذلك لان بعضكم يعني ذهب وهاجر الى بعض الدول وتكلم بالكلام فكان هذا الكلام الذي يكون مباح عندهم او من الكلام العادي والجائز يكون عند اولئك الناس كلام ما باله غير شرعي وكما فعل خالد رضي الله عنه لما قتل لما قتل يعني بعض الاسرى حينما قال دافعوا الاسرى ففهم بعض الناس بمعنى اقتلوهم ولذلك الداعي يجب ان يكون يعني كما ذكر اهل العلم ان يكون عالم بعادات الناس وبلسان الناس كما قال الله جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لماذا كان معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان نسابه كان يعلم بالانساب ويعلم بالقبائل ولذلك لما كان يعلم بالقبائل يعلم اطباعها ولا الناس ولذلك حتى الان في الدول الحديثه والدول المحاربه الاسلام هنالك مراكز يسمى مراكز دراسات استراتيجيه مراكز دراسات استراتيجيه مركز شرق الاوسط مركز كذا مركز كذا فتجدوهم هؤلاء ناس يبحثون في كل مساله حتى في طعام البلد اهل البلد يبحثون كيعني تجد بعض الناس ياتي اليه باحث اجتماعي يقول كم ولد عندك او باحثه اجتماعيه كم ولد ماذا تشترون ماذا تاكلون ماذا هذه الابحاث كلها تقدم لهذه الدوار حتى اننا يعني كنا يعني في مره من المرات يعني ذاهبون من اربد لعمان فكان هنالك اناس يعني اجانب واقفون ويصنفون السيارات سالنا قالوا هم يحصون كم سياره تمر فيها كم انسان ملتحي وكم امراه مختمره او متنقبه وكم امراه تلبس على راسها عندهم دراسات يحسبون يعني ما يعني ما هو ما حال الناس في الاردن او ما حال الناس ماذا يحب الاردنيين ان ياكلوا مثلا الاردني يحبون كما يقال يحبون المنسف الليبيين ويحبون الكسكسي اللي هو المفتول ما يسمى عندنا فلذلك لو استقبل انسان ليبي سيصنع له طعام لذيذ يحبه وسيتكلم معه باللغه التي يحبها وبالالفاظ التي يحبها فهذه الالفاظ يعني والعادات الناس حتى الذي يحكم على الناس يعني اذا وقع اتي اوتيا له بانسان من بلد اخرى وتكلم بكلمه قد يتكلم بكلمه انت ترى كفر لكن هؤلاء الناس قد يرون هذه الكلمه من المباحات بل قد يرونها من القروبات وهذه مساله بحث فيها العلماء كثيره حتى في مسائل الطلاق في مسائل الطلاق حتى يتبين قصد المتكلم من هذا الكلام من هذا من الكلام فالمساله اللي كما قلنا قراءه العرف المساله الثانيه قالوا قراءه الحال المصاحبه للعمل قراءه الحال المصاحبه للعمل من قراءه الحال المصاحبه للعمل كما يقول العلماء حال هذا الرجل مع من يمشي الانسان قد يتكلم بكلمه معينه او يقع في محظور معين فالكلمه تحتمل الكفر وتحتمل غير الكفر قالوا مثال ذلك حرق المصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما يعني جمع القران حرق المصاحف الاخرى حتى لا تقع تحت العبث وحتى وحتى كان هذا من باب التنظيف لكن قد نجد بعض الناس قد يحرق المصحف لكن هذا الذي احرق المصحف اذا بحثنا في حاله وجدناه بانه ماذا يصاحب الزنادقه الان حرق المصحف يحتمل التعظيم ويعني الخوف من ان يقع هذا المصحف يعني في القمامه او يقع في المكان الخطا وقد يحتمل الاهان ولذلك العلماء قالوا ننظر في حال ماذا في حال هذا الشخص ليست كل دعوه تدعى ويقال ويقال فلان ليس له قصد فلان له قصد بل قرائن الحال ينظر في هذا الشخص ولذلك المراء قد لا يشهد عليها الشهود لكن نجدها قد يعني قد حبلت ان حال الحبل هذه علامه انسان يقول بانه لم يشرب الخمر ورائحه الخمر تفوح من فمه اذا هذه قراءه حال ولا ليست بقراءه حال ينظر في هل شرب خمرا يعني قالوا فلان شرب الخمر شهد عليه مثلا انسان واحد فعلا او شككنا في وجودنا فرائحه الخمر تفوح من ثمن او امراه حلفت انها لم تزني ومع ذلك يعني مع ذلك زنت يعني بطنها فيه ولد من اين اتت بالولد فهنالك قرائن حال ينظر فيها سواء كانت الاقوال المكفره او الافعال المكفره او المخالفات الشرعيه المساله الثالثه يعني تبيين قصد الفاعل تبيين قصد الفاعل ومن هذه الامور التي يعني يتبين فيها قصد الفاعل كما ذكرنا لكم انسان عند القبر يدعو هذا يدعو عند الميت فينظر ما الذي دعا به هل دعا الله عز وجل او توسل بهذا الميت او دعا غير الله جل وعلا وضربنا لكم مثال على ذلك ايضا حديث حاطب بن ابي بلتع حاطب بن ابي بلتع لما راسل المشركين ومع ذلك حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه صادق قال قد صدقكم وقلنا بان الحكم على الصدق ليس حكم غيبي وانما هو حكم ماذا حكم خضاءه فلو, فلو جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على قصده yok jazl. وأن يحكم على المنافقين كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله من قال بأنه حكم على باطنه بل كان فعله كما يقول الإمام الشافعي يحتمل أن يكون خوفاً على أولاده ويحتمل أن يكون هفوة قال ويحتمل المعنى الأخبث أو المعنى السيء وهو ماذا وليد بلا Peak talvez friends لكن لم يتلفظ بها الإمام الشافعي احتراماً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كانت لي حاطب سابقه في الاسلام انهم كانوا من المهاجرين اوائل وكان من من شهد بدرا وحلف لهم بالله انه لم يفعله رده عن الاسلام لم يفعله رده عن الاسلام فالان دعواه انها انه ليست رد عن الاسلام ينظر في في حاله وجد الرسول صلى الله عليه وسلم انه من السابقين الاولين في الاسلام وانه يعني ممن شهد بدرا ثانيا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا انه عنده اولاد وعنده اموال وخاف على ماذا خاف على اولاده وخاف على مالي حتى انه قال لم اكن من انفسكم يعني من انفس قريش الامر الثالث قال يعني لم يضر الرسول صلى الله عليه وقال وعلمت ان ذلك لا يضرك يعني فعل كلام لا يضره بل فعل كلام ارعب فيه المشركين والله لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش كالسيل يسير كالليل والله لو لم يكن الا وحده ولا نصره الله عليكم فلا يسوى الكلام الذي تكلم فيه مغرا حاطب النبي بلتعب الذي يفعله بعض المخبرين في هذا الزمان وفي هذا الوقت بل كانت زله منه رضى الله عنه عفا الله عز وجل عنه بحسنته العظيمه وهي شهوده بدر ولا يقال لان شهود بدر يمنع حكم التكفير فلقد اتي بقدام ابن مدعون رضي الله عنه حينما استحل الخمر حينما استحل الخمر هو ثلاثه من اصحابي رضي الله عنهم اجمعين فقال لهم عمر رضي الله عنه ليس ما الذي حملكم على ذلك قالوا قول الله جل وعلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسن والله يحب المحسنين فقالوا قد امننا امننا واتقينا واتقينا واحسنا فالله عذر رفع عنا التكليف هم شهدوا بدرا يعني هل, هل لو كان هذا الكلام ان بدر شهد بدر يحل لهم المحرمات لا رضي منهم عمر رضي الله عنه ذلك فقال لهم عمر ليس ذلك ولكنكم اذا اتقيتم اجتنبتم وتقوى تجعل الانسان ما بالها تجعل الانسان يتقي الله عز وجل ولذلك قال لهم ان ان تبقوا على قولكم فتضرب عنقكم اذا البدري ليست مانع من مانع التكفير وليست مانع من موانع اقامه الحد ولقد اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود على بعض من وقع في الحدود من اهل بدر ولم تكن البدريه مانعا من موانع التكفير او من موانع اقامه الحد ولذلك لما رجع قال وانما ان ترجع عن قولكم فتجلد الحد في ظهوركم فجلدهم عمر رضي الله عنه الحد في ظهور جلدهم الحد في ظهور معنهم قد شهدوا بدرا او هو قد شهد بدرا ثم بعد ذلك عيسى وحزن مما فعله يعني في جنب الله عز وجل فارسل له عمر الخطاب رضي الله عنه قال له وبمقدمه يعني سوره فاطر فاطر السماوات فاطر غافر قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قال والله من اي ذنبك اعجب يعني اتعجب من اي ذنب. قال من استحلالك الخمر ام من قنوطك من رحمه الله عز وجل حتى القنوط يا اخواننا من رحمه الله عز وجل يعني قد يوقع الانسان فيما لا يحمد عقبى فحاطب ما ببلعه يعني حينما تكلم او راسر المشركين كانت هذه هفوه من هو كان متاولا في ذلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قد صدقكم ولم يكن هذا الحكم غيبي انما هو حكم قضائي وكما قال امام الشافعي حتى لا ياتي احد من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيحكم على بواطن الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم لم يتصرف كراسل صلى الله عليه وسلم لا يتصرف الان كقاضي ليعلم القضاة من بعده وليعلم الحكام من بعدي ولذلك كان يقول انكم تحتكمون اليه ولعل بعضكم ان يكون علي الحنبي حجته من الاخر قال فاقضي له بحيث مما اسمع فمن اقتطعت له حقا من اخيه المسلم فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار معلمه صلى الله عليه وسلم قد يكون يعلم بالغيب أن هذا مبطل وأن هذا محق ولذلك قال للمرأة وظنها مرأة هلالة بن أمية حينما حلفت اليمين قال والله لو لا يمينك لكان لي معك شأن آخر والله لو لا يمينك لكان لي معك شأن آخر فالرسول صلى الله عليه وسلم في فضل خصومات بين الناس وفي التعامل مع الناس في احكام الاسلام واحكام الردة كان يتعامل باحكام الظاهر ولذلك قلنا بان حكم الردة حكم ظاهر يتعلق في احكام الدنيا ولا يتعلق باحكام القلوب ولا يتعلق باحكام القلوب ايضا تكلمنا عن مساله انه يجب التفريق بين القصد الى الفعل والقصد من الفعل القصد الى الفعل والقصد من الفعل الفعل بمعنى كما يذكر العلماء في باب الكفر وباب الطلاق الرجل الذي يعني كان معه دابته وعليها طعامه وشرابه فامثلتت منه في فلاء فلحقها فايس منها فذهب ينتظر الموت ونام في ظل شجره فاستيقظ فاذا دابته على امامه فوق راسه وعليها طعامه وشرابه فقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح هذا الرجل لم يقصد الى الكلمه اصلا فلذلك انتفى عنه القصد الى الكلمه لكن لو قصد الى الكلمه وقال انا قلتها متقصدا لك لا اريد ان اكفر يكفر يكفر الذي لم يقصد الى الكلمه لا يكفر لكن الذي يقصد اليها لكن لا يريد ان يترتب عليها الحكم هذا يكفر ولذلك العلماء يقولون ترتب الاسباب للشارع وليس المكلف ترتب الاسباب على مسببات لما للشارع وليس المكلف ولذلك الانسان لو طلق امراته هازلا او غاضبا وهو يعلم ما يقول يكف يطلق منه زوجته وتبين منه ان كانت طلقه ثالثه ان كانت طلقه ثالثه يعني يقع منه الطلاق ولذلك فرق بين القصد الى الفعل والقصد من الفعل وهؤلاء الذين يعني كما قلنا لكم يعني استهزؤوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واستازوا بالصحابه الله عز وجل لم ينفي قضي انهم لم يقصدوا الكفر لم ينفي ذلك قال ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله واياته ورسولي كنتم تستازون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وقال شيخ الاسلام تني قالوا بالجمله فكل من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اتذكر هي وتذكر مره كنا يعني وقفنا امام كنيسه فحصل اشكال بين يعني بين الاخ الذي كان معي فقال للنصراني يا كافر قال اتكفر لي النصراني يعني غضب ويظن نفسه انه ليس بكافر فقال اذا لا يقصد الكفر احد الا ما ان شاء الله النصارى اذا قلت للنصراني كافر لا يعجبه واليهودي يا كافر لا يعجبه لانه الكفر معناه يعني والعياذ بالله الدخول والحكم عليه بهذا في النار ف... فلا بد من التطريق بين القصد الى الفعل والقصد من الفعل ونتكلم عن مانع من موانع التكفير في هذا اليوم ونكمل ان شاء الله في الدروس القادمه لانني يعني في هذا اليوم حقيقه يعني انشغلت يعني كثيرا ولم استطع يعني التحضير في هذه المواضيع لانها مواضيع دقيقه الانسان يستطيع نتكلم فيها لكن كلما يعني كان الانسان بحثه اكثر كلما يعني كان يعني ادائه افضل لكن اتكلم معكم بما من موانع التكفير وهو الاكراه وهو ماذا الاكراه الله عز وجل يعني انزل في الاكراه يعني ايات الكتله الى يوم القيامه قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان بعد يعني وكان قبلها قال الله عز جل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلهم مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي الخوم الكافرين الأفعال المكلفين كما يقول العلماء لا تخلو من ثلاثة أحوال أفعال المكلفين لا تخلو من ثلاثة أحوال إما أن يفعل هذا الفعل هذا الفعل قاصدا له راضيا به واما ان يفعله قاصدا له وهو غير راض به واما ان ينتفي القصد وتنتفي ماذا اراده الرضا كما يقول العلماء الانسان يعني في حال في حال اختياره الانسان في حال اختياره حقيقه يفعل يفعل افعاله باراده يفعل افعاله باراده الاراده الاولى هي اراده الفعل يعني انسان ذهب الى الصلاه قد يكون هذا الانسان منافق وقد يكون الانسان مؤمن كلاهما يذهب بارادته يذهب بارادته ولا ما يذهب بارادته يذهب بارادته ولذلك دائما اهل السنه والجماعه يقولون بانه الاراده الجازمه مع القدره التامه تقتضي وقوع الفعل تقتضي وقوع الفعل فالاراده الجازمه مع القدره التامه تقتضي ماذا وقوع الكفر وقوع الفعل اقصد وقوع الفعل الان انسان وقع عليه ماذا اه... احتاج ان يفعل شيئا احتاج ان ياكل لحم خنزير احتاج ان يدفع عن نفسه القتل بان يتكلم بكلمه الكفر يتكلم بكلمه الكفر مثلا الان هذا الانسان اما ان يكون مكره واما ان يكون مضطر اما ان يكون مكره واما ان يكون مضطر طبعا المضطر والمكره تنتفي عنه اراده الرضا يعني اراده الفعل موجوده عنده يعني لو ان انسان وضع على عنقه سيد فقير له قتل فلان فقتل هذا الشخص الان قتله بارادته وقصده ولا ما قتله بارادته وقصده قتله بارادته وقصده لكن انتفى عنه اراده الرضا اراده الرضا انسان اضطر او يعني كما يقال اراد يعني ان ياخذ حق له ووقف له احد الناس قال له يعني لا اعطيك هذا الحق حتى تدفع المبلغ الفلاني ها فيدفع له هذا المبلغ غير مكره هو لكن الان هو بحاجه ان ياخذ هذا الحق فيدفع هذا المال وهو ما يسمى بالشرع بالبرطيل هل يدفعه برضاه لا يدفعه برضا لكن اراده الفعل موجوده لكن اراده الرضا ما بالها اراده الرضا منتفيه اراده الرضا منتفيه فالان هذه هي تسمى اراده الرضا واراده الفعل هناك شيء يسمى الاكراه الملجئ الاكراه ما باله اطر اح ملجئ الاكراه الملجئ يا اخوان ينتفي فيه اراده الفعل وتنتفي فيه اراده الرضا اراده الفعل واراده الرضا قالوا كانسان اخذ مثلا وحمل والقوه على رجل اخر فقتله او امسك يده فاجعلها تطعن انسان اخر هذا اراده الفعل موجوده عنده ها اراده الفعل غير موجوده عنده فضلا عن اراده الرضا لا اراده الفعل موجوده ولا اراده الرضا كذلك بعض العلماء ادخل الانسان الذي يدخل تحت الضرب الشديد والتعذيب الشديد فلا يص... فلا يعي ما يفعل لا يعي ما يفعل قالوا ايضا يدخل تحت ما يسمى بالاكراه الملجأ الاكراه الملجأ بمعنى انه يفعل هذا الشيء وهو لا يعلم عن نفسه شيئا ورذاك التعذيب الشديد قد يدخل الانسان في الاكراه الملجي كلامنا ليس عن الاكراه الملجي الذي ينتفي فيه قصد الفعل وينتفي فيه اراده الرضا يعني اراده الفعل واراده الرضا انما كلامنا في الذي تنتفي عنه اراده الرضا اراده الرضا معلوم انه يجب التفريق بين المحرمات وبين الامور التي تخرج الانسان من المله الامور التي تخرج الانسان من المله لا يجوز فعل الكفر عند الضروره الكفر لا يجوز فعله عند الضروره انما يجوز فعل المحرمات عند الضروره كأكل لحم الخنزير ومع ذلك وضعوا لها شروط كثيره ليس هذا المبحث وهذا المكان او المقام مقام التفصيل في احكام الضروره لكن فعل الكفر يجوز متى يجوز متى عند الاكراه عند الاكراه طبعا من الاكراه ينتفي في ماذا ينتفي فيه شرط ايش او اراده الرضا لكن تبقى فيه اراده الفعل ولذلك قال الله عز وجل في الكفر او او الاكراه على الكفر قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدره ولكن من شرح بالكفر صدره فيعني في من شرح بالكفر صدر يكفر لكن بعضهم قد يحتج بهذه الايه كما ذكر الشيخ الاسلامي بن تيميه عليه رحمه الله ان من فعل وهو غير مكره قد يقول انا فعلته والله يعني صدري غير منشرح صدري غير منشرح نقول مذهب اهل السنه والجماعه ان كل من فعل الكفر فقد فعله وهو منشرح له او كل من فعله فعلا فعله اذا لم تتوفر فيه لم يوجد مانع وهو من شرح له صدره وهو من شرح له صدره ولذلك قال الله عز وجل الا ان سالتم لا نقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله واياته ورسوله كنتم تستازون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قد كفرتم بعد ايمانكم فكل من فعل الكفر او استهزأ بالله عز وجل فعله وهو منشرح ولو لم يكن منشرحا لم تنع عن اداء هذا الفعل لم تنع عن اداء هذا الفعل ذكر علماء يعني حتى لا نطيل عليكم ذكر العلماء بعض الشروط حتى نقول فلان مكره لان كثير من الناس يقولون والله هيئه كبار العلماء مكرهين او المفتي الفلاني مكره او فلان اخذ كرها اول شرط من شروط الاكراه التي ذكرها العلماء قالوا ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما يتوعد به قادر يعني لا يكون قادر يعني هذه هذه مشكله يعني لا يكون قادر هذه مشكله ليجب ان يكون المهدد والمكره قادر على ايقاع ما يتوعد به وان يكون المكره عاجزا بالدفع ولو بالفرار قد يكون قادر لكن المكره يستطيع الهرب يستطيع الدفاع عن نفسه ان يكون المكره او المكره قادرا على ايقاع ما يتوعد به وان يكون المكره عاجزا عن الدفع ولو بالثرى ولذلك قال الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم يعني في اي صف كنتم في اي صف فان كنتم لا يا اخوان يعني بعب الفائده قتال المسلمين لبعضهم البعض لا يصل الى درجه الكفر لانه المسلم قد يقاتل المسلم بغيا وقد يقاتله دفعا لظلمه وقد يدافع ويقاتله يعني اه حرابه واعتداء يعني هنالك كثير من انواع القتال باب القتال اوسع من باب القتل لكن ان يكون في اي صف هذه المشكله لو لم يقاتل ان الذين توفوا الملائكه ظالمين فسيبقالوا فيما كنتم يعني في اي صف هل كنتم في صف الموحدين ام في صف المشاركين هل كنتم مع المرتدين ام كنتم مع الموحدين قالوا في اي في أي في نادوا فان الذين توفاهم الملائكه الظالمين فصيب قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصوعفين في الارض فقال ترد عليهم الملك قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتواجروا فيها يعني كان بامكانكم الدفع وبالهجره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن اقام بين ضرني المشرك والهؤلاء آثروا المال وآثروا الاهل وآثروا الاوطان ولم يهاجروا فاخذوا كرها فعند ذلك انتفى عنهم حكم الإكراه ولذلك قال الله عز وجل فأولئك مأواهم جهنم وسائة مصر المأوى كما يقول العلماء لا يكون إلا للكافر السكن لا يكون إلا للكافر لأن المسلم لا يس له سكن في جهنم السكن والمأوى والمبيت يكون لمن يكون الكفار الشرط الثاني من شروط الاكراه قال ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيوقع ما توعد به كثير من الدول الان تهدد امريكا تهدد الان كثيره تهدد لكن كما يعلم المجاهدون ان امريكا لما كانت تهدد قبل 10 سنوات ليس كحالها الان امريكا تهدد وترعد لان هنالك من يقاتل عنها لن تتورط امريكا ودول الغرب كما تورطت في السابق هنالك صحوات هناك مرتدون سيقومون بهذه المهمة عن الأمريكان جربوا ولا زالوا يلعقون جراحهم فبالتالي قال أن يغلب على ظنها المكره أن المكره سيوقع ما يتوعد به ولذلك يعني اللي لم يغلب على ظنه وارتكب المحذور هو مؤاخب عند الله عز وجل شرعا قالوا في الشرط الثالث أن لا يكون في هذا الفعل المكره عليه ماذا؟ ضرر على الاخرين ضرر على الاخرين انسان اكره قال على قتل نفس ذكيه هل معذور قالوا غير معذور بالاكراه لانه هذا الضرر ما باله متعد على الغير عالم اكره على ماذا على ان يفتي مثلا بجواز الحكم بغير ما انزل الله او بجواز قتال الموحدين والمجاهدين اكره على هل الاكراه في حقه معتبر ترى غير معتبر لانه الضرر متعدي الضرر متعدي بخلاف لو اكرهه مثلا على ان يسجد للصنم توفرت فيه شمن العلماء الذين سكتوا في وقت المحنه منهم يحيى بن معين عليه رحمه الله ولم يكلمهم حتى حضرته الوفاه فجاء يعود يعني يحيى بن معين رحمه الله جاء يعود من امام احمد على مساله اسهوان من المسائل التي تحصل في هذا الزمان من العلم يعني امام احمد حينما ارادوا ان يقتلوه افتى في اكثر من 60 عالم يعني فتاوى العلماء يعني قضيه اكثريه واقليه امام احمد افتى في اكثر من 60 عالم سهل جدا هنالك هيئه كبار العلماء موجوده يعني موجوده منذ منذ زمن بعيد فجاء الامام احمد تعرض عنه الامام احمد كان وكان مقاطع لله لله عز وجل فقالوا يا امام يا امام اكرهونا فقال والله لا اجد لكم رخصه قالوا يا امام في حديث عمار قال عمار ضربوه اما انتم فهددوكم يعني ما وصل فيكم الضرب حتى يعني تخرجوا عن اقوالكم وعن افعالكم وعن عن ارادتكم تحت الضرب تكتبون ومن شده الضرب تكتبون شدة التعذيب يعني تكتبون هذه او تكتبونها بهذه الفتاوى فقال والله لا اجد لكم رخصه قال اذا سكت العالم وفي روايه تكلم العالم تقيه تعلمون ما مع معنى التقيه ان يتكلم بكلام محتمل ان يتكلم بكلام ان الامام احمد لم يرى وجه للتقيه في هذا الموضع التقيه كما يعني يتكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ليست هي التقيه التي نتكلم عنها او يظنها كثير من الناس في هذا الزمان بل التقيه شيء اخر نتكلم عنها ان شاء الله الان بعد قليل لكن نقول اذا سكت العالم وفي روايه تكلم العالم تقيه لو لم يجهل ولم يسال الجاهل فمتى يظهر الحق متى يظهر الحق التقيه كما يعني يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قال انت تكلم بقدر المستطاع الحق يعني ان تعدل من الواجب الاعلى وهو اليد الى الواجب الادنى الى الواجب الادنى لانه تقيه في حق العالم مصيبه يا اخوان الله عز وجل اخذ منه الميثاق ان يقول الحق ولا يكتم هذا الحق ولذلك كثير من المشاكل الان موجوده في عندنا حتى بين المجاهدين هنالك من يتكلم بالفاظ فظاظه والفاظ سياسيه هؤلاء يفهم منها كلام وهؤلاء يفهمون منها كلام ولذلك لا يجوز للعالم في حال الإشكالات أن يتكلم بالتقية بل يجب عليه أن يكون كلامه واضح بحيث لا يستغل لأنه تجد كثير من البيانات التي خرجت يقول لا معناها كذا ومعناها كذا وهذا ساكت يعني كأنه يعني والعياذ بالله يعني يعني كأنه يعني يذجل على الجميع يعني هؤلاء فهموا أن هذا البيان لهم وهؤلاء فهموا أن البيان لهم وأنه على خصومهم وهو ساكت هذا يعني الذي سكوت هذا يدل على انه اراد هذا الشيء اراد هذا الشيء في المشكلات يا اخوان يجب ان تكون يكون الكلام واضح في مسائل الـ الـ اذا كان هنالك نصره للدين يجب على الانسان ان يكون واضح كالسيف لا يعني كلامه لا يحتمل لا هذا ولا هذا ولذلك يعني الشرط الذي ذكرناه لكم وهو شرط مهم الا يكون هذا الضرر متعدي الا يكون هذا الضرر متعدي وهناك شرط رابع يذكره العلماء وهو الا يكون هنالك تراخض في الزمن تراخض في الزمن بمعنى انسان اكره على الكفر ووضع على عنقه السيف وقال له اما تتكلم بكلمه الكفر واما اننا نقتلك ماذا بعد سنه نقتلك بعد سنه فقال اختصر لماذا انتظر لماذا انتظر سنه فوالعياذ بالله يكفر من يكفر في هذه اللحظه فيكفي يصير كافرا منها لا يعتبر مكره لا يعتبر مكره لان الله عز وجل الله عز وجل يجعله بعد ذلك فرج فهذا لا يعذر ايضا نيه الكفر في المال كما قال علماء الكفر بالحال يعني الذي اراد ان يهاجر الى بلاد المغرب وكان فيها القرامطه وكانوا يكرهون الناس على الكفر فقال لهم الناس ان ذهبتم الى بلاد بني عبيد فسيكرهونكم على الكفر سيكرهونكم على الكفر فقالوا ان كرهونا على الكفر كفرنا ان كرهونا على الكفر كفرنا فافتى به فيهم علماء المالكيه قالوا كفروا من ساعتهم كفروا من ساعته ليش لانه نيه الكفر في المقال كفر في الحال نيه الكفر في المقال كفرا في الحال ونسأل الله عز وجل عن أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فاطل الصلاوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم واجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم